بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله ان شخصيه محبوبه في الكتاب المقدس هي شخصية دنيا اللي نعم كلمه يعني الله يخطط بان من الزيونه وقيل الله يعني الله يقضي أو يحكم لأن هو فعلا نتكلم كثير عن الأيام الأخيرة نتكلم عن الزينونة مش عشان اسمه كده ربنا هاختابه الاسم دانيال النبي من الأنبياء الكبار شيء أصفار في الكتاب عن الأنبياء الكبار زي إشعياء وأرمية وحسقيال ودنيان فهو من الأنبياء الكبار وتنفق كثيرا عن أواخر الأيام وآخر عبارة في سفر دانيال للنبي هي في نهاية الأيام وقصرت جسس عباره عن نهاية أو وقت النهايه وقت عن المواعيد مثل زمان وزمانين ونص زمان وكلمة ازمنه وكلمة اسابيع وكلمة ايام يعني حاجات كتيرة لدرجة ان كثير من الناس اللي بيحاولوا يستمتجوا ميعاد نهاية الأيام من ضمن الحاجات المهمة اللي بيأظمد عليها سفر دانيال النبي ولكن اقول لكم بصراحة ان انا قريب بعض الصحات من دانيال النبي وما سمتش منها حاجة افا دانيال غير مهرات حاولوا تأروا وإن فهمتوا قلولي مستعدت أن لكم ما شغنتموا أقصد الاسباحات البقية دانيال النبي له أصل عريق يعني من الحسرات النبيلة اما من كبار الشرفاء او من اولاد الملوك او من اولاد النبلاء او من العائلات الكبيرة جدا وهو عاصر السبت لما سبي الشعب الى بابل وقبضوا 70 سنة الزبت حصل انه هو نصر كما يقول الكتاب انه هو امر الملك بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشهداء في لا عيبة فيهم حسام في المنظر حابقين في كل حكمة وعارفين معرفة وزوي شهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فاخدوا هذا النوع من الشباب اللي له الفهم والحكمة والقوة والنباتة وحسن المنظر ومن العائلات الكبيرة كان من دولهم دانيال والثلاث فتحة كان من دولهم دانيال والثلاث فتحة الثلاث فتحة كان في اسمهم عزاريا وحنانيا ونيسائيل سموهم صدرك وميشف وعبدناه هو عجيب ان احنا نلاقي حاليا ده الوقت في اسس يسموهم عبدناه او تناه لانما عبدناه يعني عبد الالاءناه او سلمناه لكن هم لا حصل فهو رابر ايه اصل كبير وحافظ الحكمة والفهم والمعرفة دول أعظف قص الملك ثلاث سنين يي يي يمرنوهم ويربوهم ويعلموهم اللغة وبعدين ودوهم في قصر الملك فطلع أكث الناس فيهم دنيال وسلطة أكتر الجميع فهما ومعرفة وحكمة يعني عملولهم انتربيو عملولهم اختبار شخصي بيقول كلمهم الملك الشبان كلهم فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا ونسائل وعزاليا فوقفوا امام الملك وفي كل امر حكمة حكمة بسهر الذي سألها عنه الملك وجده مع الشرط أبعاث فوق كل النجوز والسحرة الذين في كل مملكت عجل جبر مع أنه شخص كويس إلا أن الضغط سمح أن يكون من أسرة الحرب كان من أسرر حال اللي أخذوهم خارج بلدهم وحين نلاحظ أن في أنواع كثيرة من الهجرة خارج البلد فيه هجرة بأمر الله نسر زي ربنا ما قال لإبراهيم اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي تريد إياه ده هجرة بأمر الله وفي هجرة بدافع شخصي يربطني من الخوف مثلا زي يعقوب لما خاف من أخوه إيشو بسبب بلده كلها وراح في الحدث اللي فيها سال في لبنان وفي هجرة إسرارية زي أثر الحرب ده يأخذوه من بلدهم يحطون في حدة تانية في هجرة إسرارية دانيال النبي ربنا سمح ان يكون اثيرا مع ان قيل عنه وصح لطيف جدا وهو ايها الرجل المحبوب وظهر له جبرايل الملاك وقال له لانك محبوب محبوب عند الله على الرغم من انه محبوب الا ان ربنا سمح انه يكون اسير حرب ويترب بلاده عندنا مثلا يوسف الصديق سمح الله له انه يترب بلاده ويذهب في هجرة الى ارض مصر لمنشعة البلاد زي ما قال لأخواته وأنتم أردتم به شررا لكن الله تصدر به خيرا وقال ربنا سمح لي أن أتيب بلدي وقاله لأجل, لأجل حفظ حياة ربنا كان واصف بحكمته أن يدبر تموين تموين البلاد في تلك القبرة الشيخ ما سمح انه يهاجمه يروق المهم ان هذه الهجرة بالنسبه له لم تكن ضررا عاش هناك وعاش في فتره الملوك الروق وعاش على ملوك عاش في ملوك وبالشستر وداريس وكورش وكان له مع كل منهم نحن انه واحد توثير واخترمهم لشخصيسه وإدوله مناصب كبيرة من مناصب الدولة دانيال النبي كانت له صفات كميلة من ضمن صفاته انه كان من استسلم وذا هدن وعفيف جسر لما دخل في قصر الملك كانوا بيقدمولهم بقى احسن اكل اطايب الملك من الزبائح والمطبيه صحيا من بالملوك ومن الخمر المعتقى التي تليق بالملوك ولكن يقول الكتاب كلمة جميلة جدا في هذا المجال في دانيال, دانيال 1-8 واما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجل بأطائب الملك ولا بخمر مشروبه حتى نفسه انه لا يتنجس بأطاير الملك ولا بخمر المشروب. لكن كانت الحكاية دي صعبة لأن الحكاية مش في إقراضه المكلفين بالإشراف عليهم ودول هيبقوا في أصر ملك عايزينهم يبقوا شبان أكوياء ووشهم مورد فحبتهم كليسة أكوياء في الجسد فقوم انهم ميأكلوش لا من اللحم ولا من الخمر دي يعني الملك يحاكم المشركين فجان انا قال للمشرك ده قال له جذب عبيدك عشرة ايام فليعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب ولينظروا الى مناظرنا انامك والى شائر الستيان الذين يأكلون من أطوائب الملك ثم اسمع بعبيدك كما صار قال جربنا في العاكس العاكس ديلي سمعة كويسة جدا في كل محدد يعني البعض يشتكروا أنه هذا مسيطة أو أسل ناس فهرة لكن هو ليه سمع طيب. طيبة سمعة طيبة من أجلها اشتهاهوا عيسو وباع البكورية من اجل اكله في عبسه وسمعه طيبه كان من اكل الصائمين كما في الفسر حيثيان وسمعه طيبه في فسر جنيان للنبي عبسه ممتاز هو العبس اللي اكل منه عيسو كان عبسه بجبة عشان كده قال له قال له اخوه اعطني من هذا الاحمر فالعص اللي احنا اتناكله عدس اصفر مش اصفر لكن لما يكون بالجبة بيبقى احمر بني جامع كده لكن عدس وليه سيدة اكثر بالعص الاصفر لان على قلب الخشور العدس بتبقى موجودة بصوائف هذه الخشور وما يمكن ان يضيع اثناء الهنى تحويله الى عسف اظهر من انه جايز جميل حبة العسف يروح اصنع الناس ما عليك ان هو مكلم من القبطاني فبقى اصحبه كله هو كان ارىه لانه سكن مش بس في فترة الكبرة وانما في اصوام دنيا لما بيصوم راجل فقير نقول بيصوم عن ولد وعدم أجل لكن لما يصوم واحد في قصر الملك وفيما بعد بقى أحد الولاء والحبتان دانيال ده شوفوا في صومه في إصطاح عشر يقول إيه بيقول أنا دانيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم أكل صعام شهيا ولم يدخل في صني لحم ولا خمر ولم أدهن حتى سمت ثلاثة أسابيع أيام لم أكل شيئا شهيا لبرسلين في الصيام لأن كثير مننا في الصيام بيدور على الأطعمة الصيامي الشعيجة وعندنا محلات بتطبطها ثمان وآخر حاجة لأوه لم أكل شيئا ولا دخل في سمي لحم ولا خمج حكاية ولا دخل في لحم في سمي لحم ولا خمج توري ان الثيام النباتي كان معروف في العهد القديم ايام دانيال وكان معروف قبل كل نوع لان اللحم لم يشرح بها الا بعد الرسوة في كل نوع وكان الناس نباتيين لكن حتى ايام دانيال يقول لم هاكل شيئا شهيا ولا دخل في فيهم لحم ولا صمت هو كان رجل ناسي وفي اشراح تسعة صامى من اجل شعبه من اجل ان يتشفع في وفي مدينة اباكس يقول صوصة اشراح تسعة من عدد ثلاثة وجهت وكي الى الله السيد غالبا بالصلاة والتدرعات بالصوم والمسح المسوح يعني هو يعني لبس مسوحا وركع على الرماد وصلى بتدرعات وبأسيان يعني رجل عايش في فصور الملوك وله رتبة وال من الولاد لانه صار حاكما لبابل وهو اشيش من اعداب الملوك دي لكن كان رجلا زاهدا يبقى اول صفقة انه كان ناسكا وزاهدا وكان عنده معرفة وحكمة وفهم وكانت له مبادئه التي لا يبعد عنها مبادئه انه لا يتنجز وقضي الملك مهما كان ما يتنجلسه من يتنجلسه ايه كان كان فلسفات دانيال فلسفات دانيال انه كان يحسن تكتير الاحلام والرؤى يعني احنا اسمعنا عن نوصف الفديس انه كان يستم تفسير احلام والرؤى داميال ايضا كان يحسن تفسير احلام والرؤى وكانت له شخصيا احلام ورؤى الحاجة العدم اللي مشي فيها داميال في التشتير حاجة لم تحصل مع احد من قبل وهو ايه الملك نبوخ نصر حلم حلم فازعبه فمدح جميع الحكماء والسحرة والمجوس والمنجنين وكل دول وقال لهم قلولي ايه الحلم اللي انا حلمته فاذا عرفت الحلم تفسروه فمنين يعرف قالوا له ما حدش يعرف الحباثي أبدا قالوا له قالوا له ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك لذلك ليس ملك عظيم زو سلطان سأل أمرا مثل هذا من نبوسي أو ساحر أو كل جاند والأمر الذي يطلبه الملك أسير وليس اخر يبينه قدام النار غير الالف ويلولي الحلم اللي انا حلمته وبعدين تفشروه وإلا يقتلهم ما سلطة الملوك القديم كانوا جبابرة يؤمر بقتل الناس دول كله مثل ما حكمه مهمش عاد زي هيروزيس لمن حمر كل قد صلت لحظة ده بقتل هؤلاء الحكماء والمضووس وكلهم فدنيان لم علاقة كده ندح للمشرف عليهم وقال له ما تقتلوش النس دون اروح انا للملك وقل له ايه خلموا وافضت الول هل عجيب جدا فراحت للملك و اخبره بحلمه و اخبره قال له انت ايها الملك رأيت في منامك كذا كذا كذا كذا, كذا و انا اخذ طفلك الحبابي حاج عجيبه بعد كده يقول ليه ما عليش انا اللي اخذ طفلك قال له ربنا اللي اخذ طفلك هو كان تجي يوحنا المعمدان انه يختفي لكي يجفر الله فقال له قال له اكلم الملك وقال له الذي صلبه الملك لا تخبر الحكماء ولا الصحرى ولا المبوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك لكن يوجد إله في السماء، يوجد إله في السماء كاشف الأسرار، وقد عرض البلد نبوخذ نصر بما يكون في الأيام الأخيرة. أما أنا فلم يكشف إياه هذا السر لحكمة سياه أكثر من كل الأحياء. ولكن لكي يعرف المالك بالتعبير ولكي تعلم أفكار خلفك ده ما يخص عليه حد غير إله السماء اللي هو يقدر يعرف إيه اللي تكرك وإيه اللي تقلبك وإيه اللي تشوفك كويس من الإثماء إن الإنسان لا ينتهز فرص إن عنده موهبة إنه يمجد نفسه بالموهبة وإنما يتمجد الأبد السماوي بهذه المرأة يقول مش أنت أبدانا هو اللي كاشف الأسرار وهو اللي عايزي أعرفها بالحكاية وقبل الحلق وقال له تفسيره وهنا نجد شيئا عظيما يقول الكتاب في جنيال 2 آية 46 حين اذن خر مبوخة سنطر على وجهه وسجد لدانيال قال الملك العظيم اليوم لكل أرواح على خر على وجهه وسجد لدانيال وعجاب الملك دانيال وقال حقا أن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذا استطعت أن تكشف هذا السر في عظم الملك دانيال وأعطاه عطاء كثيرة عظيمة وسلطه على كل ولاية دابر وضع رئيس الشحن على جميع وطمعه لأول ما دانيال لقى كده طلب من الملك بشدرخ وميشخ واقتناه فأقومهم الملك على أعمال ولاية دابر أما دانيال فكان في دابر ملك يبقى هنا بقى شيء شيئا عديدا ربنا ربني يسمح في تجربة ويجعلها للخير لماذب الله من جهة ولصالح الشخص من جهة أخرى سمح أن يكون دانيال قسير خارج وسمح ان ينقل من بلاده الى بلاد غريبة وسمح ان يكون من عبيد الملك ثم ربنا الذي يحول الشر الى خير جعل دامينيال من اهل العظمة وصار حاكما لبابل واخواته الموجودين بالكلة فتية بقوا على ولايات عملها زي ما ربنا بيسمح للتجربة وسمح بها الدنيا سمح بها للثلتيه مع انهم صاروا على اعمال باب يعني المدن اللي تتابع الباب الملك نبوخذ نصر اقامه مثالا ارتفاعه ستين دراع وصدر امر ان كل من ناس يسمعه أصوات الموسيقى اللي بيقولوها يقول إيه عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والمستير والمزمار وكل أنواع العز أن يخروا ساجدين لتمثال الذهب الذي نصبه نموذج نصر ومن لا يخر يزق ففي تلك الساعة. يلقى في وسط أتون النار لإيه التجربة دي يعني مش تفايا انهم دخلوا في السبب ده على كده ان لم يزجدوا للتنسال الدهب يلقوا في أتون النار كما كان آنها الشباعا كذلك كانت ثلاثة الملك معينهم في مناصب الناس والحساس هم اللي بيمكروا وراحه وراحوا, وراحوا كلموه قالوا له دول ما بيسجدوش للتمثال فكتب امر ان ابو خضر نصر بغضب منه وغير باحضار شادر خنيش في دماغه فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك فاجاب ابو خضر نصر وقال لهم تعمدن يا شد أخو ميشخ لا تعبدون آلهته ولا تسجدون لإستمسال الذهب الذي نصبته إما تروح تسجدونه لأما تلقب أتون للنهر الثلاث فتي قالوا له إيه يا نبوخذ نصر هنا الشجاعة في الناس أصطم أتون للنهر قال يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو إذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ننجينا من أسول النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهة ولا نسجد لسمثال الذهب الذي نصف أمره ده مش أنه خجر ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس جاء بالنالك وقال لهم تحموا أتوني النار بسبعة أبعاد وتربطوهم وتلقوهم ملتقين في أتوني النار وقالوا هكذا تحموه سبعة يبقى بقلعين اللي فيه كشاف ناس نار ايدة يلاقي لو واحد يقف على بعد كان متر منها افتحبوا والنار ما احتملها اش على بعد مش هو الاسون لبركة انه لما رموهم الناس اللي رموهم اتحرقوا بالنار ورموهم الثلاثة في اسون النار وبستوا الملك لقى الثلاثة اتفت الوساخ بتحهم ومشيين بكل حرية ومعهم راضع شبيه لابن الالح برضا هذه التجربة انتهت لفير انتهت لفير الجاي بقى اه ملك مشعل ذو النار وقال يا شجر الخميس وعبدناه يا عبيد الله العلي اخرجوا فخرجوا من وسط النار فاجتمع المراجبه والشحن والولاه ومشير الملك ورؤوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اثامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وشعر ويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليها فأداب نوو خسنصر وقال تبارك اله شدره ومين شقفان بناه الذي أرسى الملاكه وأنقذ عبيد الذين ما اتكلوا ولم ولن يتجدوا لغير اله فمن يتجدوا لغير الى كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسلوح على اله تدرس ان يشغل بناه فانهم يصيرون يصيرون حرباً ألباً يقطعوهم نعم وتضع البيوتهم مزبلة اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي يبقى هذا زي ما بيقول الكتاب إذ ليس إلههم آخر يستطيع أن ينجي هذا. يبقى حاجة زي ما بيقول الكتاب كثيرة ثم هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ومش بس كذا تنجى الرب أيضا. وكما حدث مع الثالث فتية حدث مع دانيال نفسه على الرغم من ان كان له مركز عند الملوك قمنا بس حقه وراحوا لداريوش الملك كان جهداريوش الملك وكان يحب دانيال جدا جدا وقالوله ان كنت تصدر امر لمدة المدى دي اللي تصدر فيها الأمر أي واحد يأبد إله غريب ده يلقى في في جب الكسور شلال شهر من الزمان. مفيش حد يطلب طلب من اي حد لا اله ولا انسان غيرك انت رجل اصدر الملك الامر العظيمة ان عندهم خالص اسمها شريعة بادي وفارس ان الامر اللي يخرج من الملك لا يمكن يرجع ابدا لا يرد ويضطر الملك ولو ان هو آسف ان ينفذ الامر لانه ما يحبش يرجع في كلامه مع ان ده اللي استنى حد زي ما هيرود كان يخاف من حل المعمدان ولما البنت الرضيئه دي قالت له هات اقسم قسم ان اللي تطلبه يدهولها وقالت له هات لي راس حل معمدان فدايا ولكن نفسه ضرب يوحنا محمد كذلك درس الملك اتاي ووسع في نفسه من جوا وقال مفيش مانع يرمي داني دانيال في جوبرقشوا دانيال ده عمل ايه لما لقهم بيقولوا محدش يطلب راح قال ليس الوليه بتاع وفتح الشباك الذي يصل على القرش ريه وسجد لربنا كان مرة في النهار والناس شايفين مش صلى ربنا في الخسا عشان محدش يجرح لا ده فتح الكو وصلع عشان يتفوت وقالنا جيد فراحوا دول قالوا للملك لما شانت أمرت أمر فقالوا دانيال معبرش كلامك قال فدخوا وبعدين بيقول ايه الكتاب قال له لدنيال الهك الذي تعبده دائما هو نجيش اما نشوف الملك من الحزن على دنيال لقد كان بيحبه بيقول بات الصائما ولم يؤتى قدامه بشرارير وطار عنه نومه يعني بتعد عن نشاؤه ونام وهو تعدان تعدان وصار عنه نومه وانتظر للصف وذهب الى جب الأسود كان منغطيينه بقى قفلينه بحجر وقال بصوت أثير يا دنيا لعبد الله الحي هالإلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيه من الحسود فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد إلهي أرسل ملاكه وصد أكواه الحسود ففرح الملك وطلع من الجب وعمر أن الرجال اللي فتنوا عليه وحطوا فيه كلمة سيئة ثم يترموا في جب الحسود ثم وعائلاتهم حق من ما يوصلوا للحسود للجربة من تحت حدث الوصول من هنا ايضا حصل تنجيب لربنا فاذا بالملك يقول من قبلي صبر امره بانه في كل سلطان مملكته يرتعدون ويخافون قدام اله جنيان لانه هو الاله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وعلى الأرض هو الذي نجى دانيال من يبدو الحسود إذا من التجربة أكد النتيجة العطيفة إن ربنا تدخل في الأمر وأنقذ كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب نجى جانيا طبعا في كلام كثير نسألي المرة جيد صدام